وجائزون في حقهم ك ا ل أ ك ل وكالجماع للنساء في الحل وجميعون معنى الذي تقرر شهاده الاسلام فطرح ا نبينا ف م ل عن ا الشقاق و ا ل أ ن ب ي ا ء ي ل و ن ه في الفضل وبعدهم ملائكه ذي الفضل هذا وقوم ف ا ل ص ل و ا إ ذ فضلوا وبعض كل بعضه قد يفضل بالمعجزات أ ي د تكرما وعصمه ا ل ب ا ر لكل ح ت ي م ة وخص خير الخلق أ ن قد تماما به الجميع ربنا وعمام بعثته فشرعه لا ينسخ بغيره حتى الزمان ينسخ